الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهدى الله بدعوته القلوب وانار الله به العقول وفتح الله به أعين عميا واذانا صما وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح العقيدة او شرح الاصول الثلاثة وهذا الدرس جزاكم الله خير له وقت محدود كما تعلمون وبعض الطلبه جزاهم الله خير حريصين على الحضور لوقت الدرس ونتمنى من الجميع ان شاء الله تعالى الالتزام بموعد الدرس وكما نعيد ونكرر أن قضايا العلم مهمة جدا في حياتنا ونحن بأمس الحاجة إليها في كل وقت وفي كل لحظة والعلم حياة القلوب كما هو معلوم ومقرر عند العلماء رحمة الله تعالى عليهم من القدامى يقولون العلم حياة القلوب فالقلب حقيقة لم يشغل بالعلم انشغل بغيره وهذه الدروس التي نقدمها بين أيديكم جزاكم الله خيرا من أجل هذا الأمر من أجل أن نتعلم ومن أجل أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مبنية على العلم فنسأل الله جل وعلا يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يفتح علينا من علمه سبحانه وتعالى ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والاخلاص في القول والعمل وقفنا عند المساله الرابعه ايها الاحباب الا وهي مساله الصبر وشرحنا في بدايه الامر وقبل أن قبل ان نعرف معنى الصبر نعيد بعجاله باذن الله جل وعلا ما أخذناه في الدرس الماضي حول الصبر نحن قلنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى قد شرف أهل الصبر وأكرمهم جل وعلا فجعلهم سبحانه وتعالى من اكرام اهل الصبر ان الله سبحانه وتعالى مع الصابرين ان الله سبحانه وتعالى مع الصابرين كما قال جل وعلا ان الله مع الصابرين وقال سبحانه وتعالى واصبروا ان الله مع الصابرين وهذه المعية كما ذكرناها من مقصود منها من يتذكر ما أخذناه في الدرس الماضي من يتذكر حول هذه المعية وإلى كم قسم تنقسم المعية معية الله سبحانه وتعالى إلى كم قسم تنقسم من يعرف آه، أين الأخوة الطلبه المعية إلى كم قسم تنقسم جزاكم الله خير نسيتم الدرس يعني من كتب من كتب الدرس ما ينسى من يكتب الدرس ما ينسى ما حضرت طيب بعد عذر مقبول هذا طيب ما حد يتذكر المعيه إلى كم قسم تنقسم نحن الآن في درس علمي إن شاء الله تعالى والدرس العلمي فيه أسئلة وأجوبة ونحن درسنا الآن على الصبر نحتاج أن نصبر قليلا إن شاء الله تعالى حتى نخرج بفائدة المعية كما فصلناها في الدرس الماضي تنقسم إلى قسمين معية عامة ومعية خاصة فالمعية العامة قلناها أن الله مع أن الله معنا في كل مكان بعلمه أن الله جل وعلا معنا مع الخلق جميعا في كل مكان في بعلمه سبحانه وتعالى احفظوها هذه عقيدتنا حتى ما ياتي أحد من الناس وينبس علينا ويرمي الشبهات ويقول أن الله معنا بذاته في كل مكان والعياذ بالله والله جل وعلا معنا في كل مكان لعلمه في أي مكان تكون أنت الله يعلم بك الله يعلم بك في أي مكان والله يعلم حال النملة السوداء في العينه الظلماء على الصخر السل... على على الملساء يعلم بحالها سبحانه وتعالى اذا الله جل وعلا معنا بعلمه في كل مكان هذه, الع... هذه المعيه العامة والدليل على ذلك قال الله جل وعلا الم ترى ان الله يعلم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 ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم هذه المعيه العامه المعيه الثانيه هي المعيه الخاصه معيه الله الخاصه والتي هي تكون لمن تكون هذه المعيه لمن لاولياء الله سبحانه وتعالى ولمن سار على نهج الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى معهم وهذه المعيه تقتضي التأييد وتقتضي النصره وتقتضي الحفظ من الله سبحانه وتعالى لهم فمعيته جل وعلا لاوليائه هي معية تأييد ونصرة وحفظ فعندما قال الله جل وعلا إن الله مع الصابرين معيته هنا مع الصابرين تأييدا وحفظا ومعيته سبحانه نصرة لهم هكذا بين الله جل وعلا في هذه الايه نعم هذه الايه التي نزلها اخونا من التوحيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم في سبلنا وان الله لمع المحسنين وان الله لمع المحسنين اي معهم سبحانه وتعالى تأييدا ونصره وحفظا وغير ذلك إذن الدرس الماضي أخذنا هذه المسألة حول قضية إن الله مع الصابرين والثانية ان الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين الله جل وعلا يحب الصابرين فيجب على المسلم أن يصبر أن يصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى وأن يصبر على ما نهى الله جل وعلا عنه وأن يصبر على أقدار الله جل وعلا وهذا سوف نبينه بتفصيل أنواع الصبر بإذن الله جل وعلا والله إذن يحب الصابرين وهذا ما ذكرناه في الدرس الماضي كذلك أن الله جل وعلا بشه الصابرين ببشارات عظيمة وأعظمها ما ذكره الله جل وعلا بقوله جل وعلا وبشر الصابرين من هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والاولئك هم المهتدون هذه البشاره لحق الصابرين الذين يصبرون اذا اصابتهم مصيبه كذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل اهل الصبر هم اهل العزائم اهل الصبر الذين يصبرون على الشدائد والذين يصبرون في دعوتهم لله جل وعلا فهم هؤلاء هم اهل العزائم اي هم الاقوياء هم الذين يتحملون الاذى ويتحملون ما يصيبهم في هذه الدنيا من البلايا والمصائب هم اهل العزائم قال الله جل وعلا ومن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور إن ذلك لمن عزم الأمور وقال الله جل وعلا على لسان لقمان حين قال لابنه وهو ينصحه ويعظه قائلا له وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف ونعن المنكر قال واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور والله جل وعلا ذكر أن أهل الصبر سيحيون بتحية عظيمة يوم القيامة اهل الصبر ستبشرهم الملائكة وتحييهم بتحية عظيمة حين يدخلون الملائكة عليهم قائلين لهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم هذه يوم القيامة سلام عليكم لماذا قال بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وكذلك أن الله جل وعلا جعل للصابرين جزاء عظيم من غير حساب الله جازاهم من غير حساب وهذه من أعظم الكرامات ومن أعظم النعم أن الإنسان يجاز يوم القيامة من غير حساب ولكن ليس لكل أحد إنما هذا الجزاء بغير حساب لمن للصابق على ما يلاقون في ذات الله جل وعلا فالله جل وعلا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 وكذلك ما ذكرناه في الدرس الماضي أن الله جل وعلا قد ضمن لأهل الصبر بالنصر فقد ضمن الله جل وعلا لأهل الصبر بالنصر والنصر آت بإذن الله جل وعلا ولكن يحتاج إلى صبر فلما صبر فسيأتيه النصر قال الله جل وعلا بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين هذا النصر قد جاء لمن لاهل الصبر لان الله جل وعلا ذكر قال بلى ان تصبروا يعني سياتيكم النصر اذا صبرتم بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدرتم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إذن الله جل وعلا بين هنا هذا الضمان العظيم منه سبحانه وتعالى بأن ضمن لأهل الصدر بالنصر كذلك أن الله جل وعلا حث النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر حث النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر لأنها سمة من سمات الانبياء عليهم الصلاه والسلام وهذه السمه لا بد ان يتحلى بها المسلم لان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبر كما صبر اول العزم من الرسل فقال جل وعلا فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وربنا سبحانه وتعالى كذلك بين بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبئ المرسلين إذن هذا بالجمله ما ذكرناه في الدرس الماضي وهذه اعاده سريعه والآن نبدا ان شاء الله تعالى ما بقي من الصبر وما نحتاجه لكي نشرح ما معنى الصبر ما معنى الصبر لغه وما معنى الصبر شرعا او اصطلاحا فالصبر معناه في اللغه ايها الاحباب معناه الحبس والمنع معنى الصبر في اللغة معناه الحبس والمنع هذه لغة اما اصطلاحا فمعنى الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط الصبر اصطلاحا اي ما اصطلح عليه العلماء هو حبس النفس عن الجزع والتسخط النفس أن لا تجزع ولا تتسخط يعني ما يصيبها من آلام ومصائب وبلايا وكوارث وغير ذلك فالنفس يجب عليها أن ترضى وأن تستسلم لقضاء الله وقدره فحبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن التشكي وحبس اللسان عن التشكي للمخلوق لغير الله جل وعلا وحبس الجوارح عن المعاصي هذه الثلاثة هي من معاني الصبر وتعريف الصبر تعريف الصبر لغة الحبس والمنع وأما اصطلاحا فمعنى الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن التشكي لغير الله وحبس الجوارح عن المعاصي والذنوب هذا هو الصبر بتعريفه لغة واستلاحا والصبر أيها الأحباب هو منهج عظيم وهو رأس الأمر هو رأس الأمر الصبر والصبر دين تتقرب به إلى الله جل وعلا وليس مجرد الصبر مجرد كلمة تقال ويرددها من يرددها ولكن عند المواقف وعند المحن وعند الشدائد لا تجده صابرا فينبغي أن تكون هذه الكلمة كلمة الصبر لها معنى في نفوسنا لها معنى في ألسنتنا لها معنى في جوارعنا حتى ايش تحقق هذه الكلمة العظيمة وانت او تحققها وانت في الدنيا اذا فالانسان عندما يرتلى مثلا بمصيبة من المصائب فينبغي ان يصبر الانسان عند الصدمة الاولى يجب ان يصبر الانسان عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه الصبر عند الصدمة الأولى حين قال لتلك المرأة التي مات ابنها وجلست عند القبر تبكي فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله كلمتين عظيمتين ولكنها ثقيلتين كذلك ولها وزنظيم في شرعنا ونحن بأمس الحاجة إليهما هذه الكلمتين يا أمة الله اتق الله وايش واصبري كلمتين اتق الله واصبري فقالت المراه دعك عني فانك لم تصب بمصيبتي دعك عني فانك لم تصب بمصيبتي قالت هذا الكلام لأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطبها فقد سمعت صوته ولم تعرفه هو لأنها كانت مستقبل القبر وتبكي عند القبر ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلفها لم تراه فنهاها عن هذا الفعل وعن هذا التشكي وعن هذا التسخط فقالها اتق الله واصبري فعندما علمت بعد ذلك أن الذي خاطبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته ولم تجد في الباب أو في البيت بوابين كما جاءت الرواية لم تجده عليه أو يحمله حرس او ملتفين حوله حمايه ابدا عليه الصلاه والسلام وهو من هو عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ما كنت عرفتك او كما قالت فقالها فقال, لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه العظيمه والحديث في البخاري ومسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى هذا هو الصبر الحقيقي عند الصدمة الاولى كيف عند الصدمة الاولى كيف الانسان يصبر عند الصدمة الاولى وينبغي ان يعود الانسان نفسه ان يصبر عند الصدمة الاولى بمعنى انك اذا ابلغت بمصيبة قد وقعت عليك واضح بمصيبة قد وقعت عليك إذا علمت بها فقل الحمد لله هذا هو الصبر فقل الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فمن قال هذا أجره الله في مصيبته وأخلفه خير منها واضح بعض الناس ماذا يفعل بعض الناس يبكي ويصرخ ويخرب ويدمر وربما يشق الجيوب ويلطم على الخدود هذا حتى يقع من الرجال بعضهم لقلة الإيمان وقلة العلم ثم بعد ذلك يقول الحمد لله لا هذا اعتراض اعتراض العياذ بالله على قضاء الله وقدره انما الصبر هو عند الصدمة الاولى مجرد ان تصاب ان تنزل بك المصيبة فقل الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم ماذا قال دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله ثم دمعت عيناه بكاء الرحمة يجوز الإنسان أن يبكي بكاء الرحمة عند نزول المصيبة عند فقدان الحبيب عند فقدان القريب لابد على الإنسان أن يبكي رحمة فقال الصحابة اتبكي يا رسول الله قال سبحان الله إنه بكاء رحمة ثم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا انا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون هذا بكاء الرحمة يجوز الإنسان أن يبكي عند فقدان الحبيب إذا فقد حبيبه صديقه إذا فقد أباه أمه يبكي بكاء الرحمة من غير نياحة من غير شق الجيوب من غير لطم الخدود وغير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ودعا بدعوة الجاهلية والعلماء, يقسم والعلماء يقسمون الصبر إلى كم قسم يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام الصبر يقسم إلى ثلاثة أقسام أولا صبر على طاعة الله ونحن قلنا أن يحبس الإنسان نفسه على التسخط والجزع ويحبس لسانه على التشكي ومن ضمن يعني الأشياء التي ينبغي أن يستعملها المسلم في صبره أن لا يسب ولا يشتم ولا يلعن وغير ذلك أن لا يعود لسانه بالرد على من يخالفه بمثل هذه الألفاظ بل عليه أن يصبر ويحتسب ولا ينطق إلا حقا فعدم التشكي وعدم الكلام الفاحش في خاصة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أولا صبر على طاعة الله هذا القسم الأول من الصبر ثانيا صبر عن المعصية عن معصية الله ما يسمى عن محارم الله وصبر على قضاء الله وقدره على البلاء الذي يصاب به المسلم أولا صبر على طاعة الله جل وعلا كل ما امرت به من أوامر من قبل الله جل وعلا ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقابل هذه الأوامر بالصبر والاحتساب وأن ترضى بما أمرك الله جل وعلا به ومن ضمن هذه الأشياء التي ينبغي بل يجب ما قلت ينبغي بل يجب على المسلم ان يصبر عليها الطاعات بعمومها الصلاه والزكاة ان يصبر الانسان حين يخرج ماله ويحتسب الاجر عند الله جل وعلا وكذلك الصيام في ايام الحر خاصه في شهر رمضان ان تصبر على امتعانك على ان تمتنع من الطعام والشراب والجماع وغير ذلك يجب عليك ان تصبر وان تحتسب الاجر عند الله جل وعلا كذلك في موسم الحج لمن ذهب الى الحج وهناك الزحمة وهناك يعني الاشياء صعب أن الإنسان يفعلها بسهولة المناسك يعني ليست من السهولة بمكان أن تفعلها بكل راحة فيجب عليك أن تصبر حين تلاقي ما تلاقي في أيام الحج في هذا الموسم العظيم كذلك المجاهد في سبيل الله أن يصبر في جهاده ويصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا وهو يلاقي ما يلاقي من الشدة ويلاقي ما يلاقي من الأشياء كثيرة يلاقيها في حياته المجاهد في سبيل الله فوجب عليه كذلك أن يصبر وهذه طاعة عباده الدعوة إلى الله جل وعلا عباده يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا يصبر على ما يلاقي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من الأذى ربما من السب والشتم واللعن ربما يلاقي من يختلف معه من أقرب الناس إليه اليس صحيح؟ هذا كلها يجب على المسلم أن يصبر ويرضى ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى كما صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أقوامهم وكما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه صبروا وتحملوا الأذى في سبيل الله ووعد الله جل وعلا آت ونصره قريب كما قال جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق وقال سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا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 حقيقة في دعوته وأنتم تسمعون الذين يختلفون معنا كيف يسبون وكيف يشتمون وكيف يتعدون حدود الحدود بسبهم وشتمهم ولعنهم واستهزائهم وسخريتهم وغير ذلك فالذي يصبر سينال الأجر العظيم وله المقام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 وما ارسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا هذا والشاعر كيف انقلبت الصورة هنا؟ فاليوم الذين آمنوا من الدعاه والملتزمين والمحافظين على دينهم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يوم القيامة، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الارائك ينظرون هل ثغب الكفار ما كانوا يفعلون إذن الداعي إلى الله جل وعلا يجب عليه أن يصبر وهو من الطاعة تتقرب إلى الله جل وعلا وصبرك بمعنى أن تحتسب الأجر عند الله وأن تمسك لسانك من الجزع ومن التشكي وأن تمسك لسانك من السب والشتم واللعن تصبر وتحتسب ويجب عليك أن أن تضع النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينك كيف صبر بدعوته وماذا كان يلاقي عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وعندما جاءه ملك الجبال وقال إن شئت أن اطبق عليهم الأخشبين لفعلت فقال لا دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة من غير قتال فقال لهم قال عليه الصلاة والسلام وقف على ناقته عليه الصلاة والسلام وهو يكلمهم ما أنتم قائلين فيه هكذا قال لهم ما أنتم قائلين فيه قالوا أنت أخ كريم ابن أخ كريم انظروا كيف انقلبت الصورة الآن فعندما استولى النبي صلى الله عليه وسلم وسيطر وله القوة والقدرة انظروا إلى الصبر كيف حققه عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا ما أنتم ماذا تقولون فيه أنت قالوا أنت أخ كريم ابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء وهو قادر على قتلهم كلهم لأنهم آذوا وأخرجوه من مكة وطاردوه وحاولوا قتل أكثر من مرة ومع ذلك عفا عنهم عليه الصلاة والسلام هذا الصبر هكذا ينبغي على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يصبر فهو يلاقي ما يلاقي في دعوته قد يختلف معك أقرب الناس إليك فيجب عليك إذن أن تصبر بدعوتك لأن المسألة ليست هي قضية خلال دقيقة وتنتهي لا طريقه الدعوه مستمره الى قيام الساعه الداعي الى الله سبحانه وتعالى هو مستمر بدعوته الى قيام الساعه وثاني هذا هذه هذه وثاني هذا الصبر صبر عن محارم الله ان يصبر المسلم بترك ما حرم الله سبحانه وتعالى ويرضى بذلك وينتهي عما نهى الله جل وعلا عن فيصبر ويحتسب ولا يعود إلى معصية الله جل وعلا والصبر الثالث هو صبر على أقدار الله المؤلمة اعلموا أيها الأحباب الله جل وعلا كتب كل شيء كتب الطاعة وكتب المعصية كتب الحياة وكتب الموت وكتب الصحة وكتب المرض وكتب جل وعلا الخير وكتب الشر فالإنسان في هذه الحياة يعيش بقدرة الله جل وعلا وبرحمته ويتحرك بمشيئة الله جل وعلا فأنت لا تتحرك من عند نفسك حركتك قيامك وجلوسك إنما هو بأمر الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمشيئتك مرتبطة بمشيئة الله جل وعلا الله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر أي كل شيء مقدر ومكتوب وهذا هو تقدير الله جل وعلا وقضائه ومن عقيدة المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره أن يؤمن ما كتبه الله وأن يؤمن بما نزله الله سبحانه وتعالى وما قدره عليك من فقر من مرض من غير ذلك يجب عليك أن ترضى وأن تحتسب الأجر عند الله وأن تصبر على قضاء الله وقدره على ما تلاقي في هذه الدنيا من مصائب والآيات في هذا كثيرة لا يسع المجال لذكرها لعل في هذا القدر كفاية إذن فصلنا الصبر وعرفناه عفوا وفصلناه وقسمناه إلى ثلاثة أشياء أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون قد وفقنا بطرح هذه المسألة مسألة الصبر وانتهينا طبعا من شرح المساله الرابعه وسنقف اخيرا ان شاء الله تعالى عند سوره العصر بايجاز اقول ذكر الامام رحمه الله تعالى عليه بعد ان ذكر هذه المسائل الاربعه ذكر الدليل على هذه المسائل قلنا سوره العصر فقال جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأقسم الله جل وعلا بالعصر وهو الدهر وهو الزمن وهو الوقت والقسم بالشيء من الله جل وعلا هذا يدل على تعظيم ذلك الشيء الله عظم هذه الأشياء وأقسم بها تعظيما فقال سبحانه وتعالى والعصر والفجر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما أشبه ذلك من الأشياء التي أقسم الله جل وعلا بها وهذه المخلوقات العصر والشمس والضحى كلها مخلوقة فلا يجوز العبد أن يقسم بها إنما هذا القسم خاص بالله جل وعلا فهو يقسم بمخلوقاته سبحانه وتعالى متى شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى تعظيما لهذه المخلوقات ولهذه الأشياء فالعصر فالعصر عفوا أقسم الله جل وعلا به تعظيما ومعناه اللي هو الدهر والزمن وهو الوقت وهو عمر الإنسان فأقسم الله جل وعلا به لي لي إيش لعظمته ولمكانته ثم قال إن الإنسان لفي خسر ان تفيد التوكيد وقد جاء في هذه الآية ثلاث مؤكدات ثلاث مؤكدات تفيد على أن الإنسان لفي خسر اولا واو القسم للتأكيد والعصر إن الإنسان لفي خسر والنون نون التوكيد وثالثا اللام لام التوكيد لفي خسر, خسر اللام هنا لام التوكيد فأكد أن الإنسان جنس الإنسان خسران جنس الإنسان خسران في هذه الدنيا والناس في الخسارة والفوز ينقسمون إلى ثلاثة أقسام الناس في هذه الحياة في الفوز والخسارة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام فمن الناس من خسر الآخرة وربح الدنيا من الناس من خسر الآخرة وربح الدنيا وهذا القسم هم قسم الكفار الذين لم يؤمنوا بالله جل وعلا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قد ربحوا الدنيا وخسروا الآخرة قال الله جل وعلا عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فربحوا الدنيا وعمروها وشيدوها وبنوا الطرقات والجسور والمستشفيات وجهزوا هذه الأجهزة كلها هذه الدنيا هم فعلا ربحوا بها وعمروها تعميرا صحيحا ولكنهم في نفس الوقت نسوا الآخرة وخربوا الآخرة نسال الله السلامة والعافية والقسم الثاني من الناس من خسر الدنيا والآخرة القسم الثاني من الناس من خسر الدنيا والآخرة وهؤلاء من هم المنافقون الذين خسروا الدنيا وذلوا أنفسهم أمام الكفار هم أذلاء قال الله جل وعلا تشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما لماذا يا رب قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لماذا قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا هؤلاء هذا الصف من الناس قد خسر الدنيا والآخرة وهؤلاء كما قال الله جل وعلا عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا ولم ولن ولن تجد لهم نصيرا ليس لهم شفيع وليس لهم معين وليس لهم نصير يوم القيامة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 الصنف الثالث من الناس والقسم الثالث من الناس من ربح الدنيا والآخرة من ربح الدنيا والآخرة هؤلاء الناس على هذه الثلاثة اقسام من الناس من خسر الآخرة وربح الدنيا ومن الناس من خسر الدنيا والآخرة وهؤلاء المنافقين ومن الناس من ربح الدنيا والآخرة فاز في الدنيا والآخرة وهذا الصف هم صف المؤمنين الذين صبروا على طاعة الله والذين جاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا بالله حق الإيمان وحققوا الإيمان في الدنيا والذين سعوا مجاهدين في سبيل الله ناصرين هذا الدين مدافعين عنه داعين إليه محبين له هذا الصف تنفاز في الدنيا وأكرمهم الله جل وعلا وعلى مشانهم وهم السعداء في الدنيا ثم في الآخرة هم الفائزون قال الله جل وعلا على هذا الصف الف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون على هدى من ربهم أين في الدنيا هم سعداء على هداية وهم مفلحون أين في الآخرة قال الله جل وعلا عنهم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال فلنحيينه حياه طيبه هذه في الدنيا ول و... وجاءت وجاء الجزاء في الاخره قال ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون إذن هذا هذا هذا التصنيف على هذه الاقسام الثلاث يجعلك ان تكون من الفائزين لأن الله جل وعلا قال إن الإنسان لفي خسر ثم, ثم استثنى الأصناف الذين يفوزون في الدنيا والآخرة قال جل وعلا عنهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الذين يفوزون في الدنيا والآخرة نسأل الله أن نكون من الفائزين ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه باب قال العلم قبل القول والعمل وذكر كلام البخاري بوّب بابا وقال العلم قبل القول والعمل ثم ذكر الآية بقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل وهي أول المسائل ذكرناها فيما مضى فقد انتهينا من شرح المسائل الاربعه نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن نكمل ما بقي من هذا الكتاب القيم النافع الممتع نسأل الله أن يوفقنا وأن يفتح علينا وأن يسدد أقوالنا وأن نتفاعل أيها الأحباب مع مثل هذه الدروس العلمية نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل ما يحب ويرضى إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لكم اللاقط إن كان في أسئلة نتلقى منكم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم مهم جدا تقول عند وقوع المصيبة ونسيت ان اقول الدعاء وتذكرته بعد شوي اعد من الصابرين على هذه المصيبة او لا بد من قوله في لحظته او في لحظة وقوع المصيبة حتى اخذ الاجر هو لا شك ان الانسان من طبيعته ينسى ما لم يعني ما لم يكن منك شيء من التسخط والتضجر والانزعاج عند وقوع المصيبة فإذا لم يحدث منك هذا فإن شاء الله تعالى تعدين من الصابرين أما ذكر الدعاء قد ينسى الإنسان ذكره عند وقوع هذه المصيبة ولكن هذا من باب الحث على إن الإنسان يعود نفسه عند وقوع المصيبة. لا بس ان الانسان كما قلنا يبكي عند وقوع المصيبة وهو بكاء رحمة هو بكاء رحمة فالانسان يبكي على فقدان ابنه على فقدان حبيبه على فقدان الرجل يفقد زوجته، الزوجة تفقد زوجها هذا لا بد منه طبعا هذه الاشياء لا بد ان تقع ايها الاحباب هذه مسئلة فقدان الاحبة لا بد ان تقع فان صحابة قد فقدوا الحبيب عليه الصلاة والسلام وبكى الصحابة بل استنكروا الصحابة موت النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة الفاجعة والمصيبة التي نزلت بهم استنكروا موته وقالوا لم يمت صح ولكن الله جل وعلا أحبهم وعدهم من الصابرين لأن ما لم لم يرافق لم يرافق فعلهم شيء يغضب الله سبحانه وتعالى من التشكي أو من اللطم أو من النياحة أو من غير ذلك فإذا لم يرافق هذا عند وقوع المصيبة هذه الأشياء فالإنسان إن شاء الله تعالى يعد من الصابرين بإذن الله جل وعلا ثم يتذكر الدعاء بعد ذلك ويقوله ويعد من الصابرين بإذن الله جل وعلا طيب ممكن نؤجل السؤال خارج الدرس بعد أن نشوف إذا ما في سؤال داخل الدرس أو في موضوع الدرس ناخذ الأسئلة اللي تكون خارج الموضوع إن شاء الله. بارك الله فيكم. في سؤال في داخل الدرس. جزاكم الله خير. يعني إحنا عندنا وقت الأسئلة خمس دقائق. في احد عنده سؤال يخص الدرس وما ذكرنا او فائدة ينفعنا بها نعم نعم تفضل يفتح لحظة, لحظة بس ما, فهم ما فهمت السؤال هل السؤال اختنى يصح ان ندعي للناس ايش عرفنا بوقوع مصيبة عندهم بدعاء المصيبة ما فهمت السؤال ما فهمت السؤال هل يصح عيد سؤال نعم عيد سؤال خلنقل السؤال أختنا خادمة هل يعد الصابر على وضعه المعيشي ضعف الشخصية لا هذا ليس ضعف الشخصية ولكن هذا شيء مقدر عليه الإنسان مقدر عليه العيش مقدر له رزقه ولكن في نفس الوقت الله جل وعلا يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فالإنسان عندما يجلس في بيته ولا يشتغل ولا يسعى لطلب الرزق ويقول هذا شيء مقدر علي هذا غير صحيح هذا غير صحيح الله سبحانه وتعالى نعم قدر عليك هذه قدر عليك أشياء أنت لا تعلمها قدر عليك أشياء أنت لا تعلمها وفي نفس الوقت الله جل وعلا حثك وامرك ان تخرج وان تطلب من رزقه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور واليه النشور فالانسان ينتشر في النهار ويسعى لطلب الرزق والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله قال لرزقكم كما, إيش كما يرزق الطير يغدو خماصا ويعود بطانا صح الانسان يسعى لطلب معيشته وطلب رزقه ثم إذا لم يحصل على ما بدل من وسع ومن جهد بعد الطلب ولم, ولم يحصل على ما يريد فليعلم أن هذا شيء مقدر عليه تلك الساء فليعلم أن هذا شيء مقدر عليه أما أن يجلس في بيته ويقول الله جل وعلا كتب عليه هذا الشيء وأنا أصبر هذا غير صحيح بد عليه أن يصبر بد عليه أن يصبر هو يجب عليه أن يصبر ولكن أن لا يجلس في بيته ويقول ويستسلم لهذا الأمر ويقول أنا أصبر لأن الله كتب عليه هذا نعم يعني بعد أن الإنسان يسعى ويأخذ بأسباب الرزق الشرعي واضح أختي الإنسان إن يسعى ويأخذ بالأسباب الشرعية فإن حصل عليها فبها ونعمة وإن لم يحصل عليها بعد بحث وجهد وبأخذ الأسباب لأن الأسباب الشرعية من تمام التوكل على الله جل وعلا الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله وقد ذكرنا ذلك في دروس قد مضت من, من, من تمام التوكل على الله الأخذ بالأسباب وأكبر دليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إيش عندما جاء الرجل قال يا رسول الله هل أعقلها وأتوكل أم أتوكل فقط أم أتوكل الناقه يعني هكذا الناقة هل يعني كما يقال أتيها وأذهب وتوكل ما عليها شيء قال النسلم اعقلها وتوكل قلها وتوكل يعني اربطها وتوكل ما يصح أن تدعها هي ناقة تتحرك صح تهرب إذن هكذا الإنسان يأخذ بأسباب الرزق فإن حصل علي فإن شاء الله تعالى بها ونعمة وإن لم يحصل عليه، فيصبر ويحتسب إلى أن يجد اليوم أو الوقت المناسب الذي يحصل على فرزقه بإذن الله جلاله نعم سؤالك يخطي نعم سؤال مثلا جار لنا صار عندهم حريق وقمت أنا مثلا وغيري بالدعاء لهم دعاء نزول المصيبه فهل يخفف هذا عنهم ويصبرهم على ما هم عليه؟ نعم, نعم لا شك لذلك أوصانا أوصانا ربنا جل وعلا أن نتعاون على البر والتقوى هذا من ضمن التعاون على البر والتقو ثم أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو لصاحب المعصية إذا وقع بمصيبة عفوا صاحب المصيبة ليس المعصيه أن ندعو لصاحب المصيبة وأن نقول له إذا أصيب بمصيبه لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب فاصبر واحتسب ويقال له أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم وهكذا إذا كان عندهم ميت وهكذا أهل الحريق إن وقع عندهم حريق ومصيبة فينبغي على الجار وعلى القريب وعلى الحبيب أن يزورهم وأن يخفف من الامهم وأن يهون عليهم المصيبة صح أن يهون عليهم المصيبة ويذكرهم بقضاء الله وقدره ويذكرهم بأن الصبر وراءه جزاء عظيم وأن الإنسان مقدر عليه هذه الأشياء والحمد لله على كل حال وهكذا يهون عليهم المصيبة النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أمره أيش أن يصبر قال فاصبر كما صبر قول العزم من الرسل نعم نعم الدعاء كذلك يخفف عنهم بإذن الله جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب من دعا لأخيه بظهر الغيب ايش كان له مثل ذلك او كما قال صلى الله عليه وسلم تقول له الملائكة ولك مثل ذلك ولك مثل ذلك وهذا الدعاء يستجاب لأخيه لهؤلاء الناس الذين أصيبوا بهذه المصبفة يخفف عنهم إن شاء الله تعالى وربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بحالهم والله أعلم نعم طيب تفضلي اسألي هل يصح أن نقرأ وردنا من القرآن من الجوال إن كان الجوال فيه القرآن مكتوب و... والكلمات واضحة نعم يجوز إن شاء الله ما في شيء ما في شيء إن شاء الله تعالى ما في شيء يمنع ولكن كنصيحة كنصيحة أنه الإنسان يعني لا يستمر على هذا أو لا يضع خاصة الرنة في رنات يعني في في الجوال لا يضعها بصوت القرآن لا يضعها بصوت القرآن وهذا مما جاء النهي عن القرآن ليس لعبة واضح نعم لأني باب النصيحة إن شاء الله تعالى. نعم أنا عرفت السؤال فيجوز في إن شاء الله تعالى. ما ما في شيء ما تعمل ال مكتوب الآيات يعني صحيحة وما كلها نازلة ما في شيء إن شاء الله نعم يجوز إن شاء الله تعالى ولكن لا يسمى قرآناً، لا يسمى الجوال قرآن ولكن يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن، ما دام يعني الإنسان يقرأ آيات القرآن فهو يسمى إن شاء الله تعالى الجاية تقرير القرآن هو, هو مخفي لا شك، هو القرآن يعني عندما يوضع في الجوال ستختفي هذه الآيات والسور القرآن كله سيختفي يعني ما يكون ظاهر فنهي الدخول, نهي الدخول بالحمام إذا كان القرآن ظاهرا واضح أما إذا كان مخفيا فما في شيء إذا كان مخفيا نهائيا ما في شيء فهو قد يختفي وهو يختفي فعلا نعم ليش يطفوه؟ يعني يسكل الجوال عند الدخول هو أصلا مسكر يعني هو أصلا ما مفتوح هو يفتح عنده فتحه هو أصلا مسكر يعني فقط مفتوح يعني كان يعني الجوال فقط مفتوح لكن بدون ظهور الآيات والقرآن نعم طيب ما في بعض أسئلة بارك الله فيكم إلى حل هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى ما في أسئلة جزاكم الله خير واحسن الله إليكم وسامحونا على الإطالة سامحونا على الإطالة ولكن ايش نعمل الله يعني نحن نحاول أن نختصر الموضوع ونحاول إن شاء الله تعالى يعني أن نلتزم بخمسة واربعين دقيقة لكن احيانا يأخذنا الوقت سبحان الله فسامحونا بارك الله فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأنتم جزاكم الله خير على حسن استماعكم وإنصاتكم وعلى هذا الحضور وعلى هذا التفاعل وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بطاعته وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته